ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا لكنه لم يجزم بذلك لا إن كان يعني كان يستنتج استنتاجا غلبت يعني لكن ما في جزم وعلق علم الله تعالى بما يخفونه بسمعه اذا جهروا فلم يقطع بان الله يسمع قولهم يعني سرا وجهرا ولهذا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 وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور فالله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه وأحطى كل شيء عدده يعلم السر وأخفى من السر والسر من طوى عليه ضمير العبد ومن خطر به قلبه ولم تتحرك به شفتاه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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين وحق عليكم الخلود الدائم في النار إذن هذا حديث عظيم يدل على عظم سمع الله تعالى وإحاطته عز وجل وأنه رقيب على عباده شهيد على ما يعملون يعلم ما يفعلون وأن على العباد أن يخشوه سبحانه